طالب على تالي شهر ستة بالي على تالي شهر على بالي يا شهر يا وجد عيني على اللي مشغل مبالي بالي على ان عودت من سفرها عودت حالي طول بالي على تري شهر سته يا وجد عيني على اللي شغل مبالي من عقبه ظلم على الكون والحته يا لعنب الحته اللي مالها ويلي قالي القلب ما عذبه يا كود سيته مدري وش مصلطه الغالي على الغالي يا قول بالي على تالي شهر سيته يا ويستعيني على علم شغل بالي قولوا لها على الولف من فاته ما هو بحق تخليني على فالي أماتي جاء يا طول بالي على تري شهر يا وجد عيني على اللي مشغل بالي جيت اشتشار القلوب وعفت فايده مسكين كانه يصوت فالخل الخالي وهو ما درن العلاج بدون رشدته نظره غراوه يا طول بالي على تالي شهر ستة يا وجد عيني على اللي مشغل بالي الجدل